بسم الله الرحمن الرحيم الان ان شاء الله نكمل الاسئله نعم بسم الله الحمد لله يقول السائل اخرج البخاري من حديث ابي هريره إن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من أحب ان يوسع له في رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه نعم يقول هل هل معنى ينسا له في اثره البركه في العمر والوقت ام الزياده أم كذا في العمر زيادة حقيقيه وإذا كانت زيادة حقيقيه هل هي المعنية بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء, ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب نعم إن هذا الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه له في اثره أن يؤخره في الحياة يبقى فليصل رحمه هذا من الاحاديث التي فيها الحس على صله الرحم وان صله الرحم سبب لامرين مهمين الامر الاول البسط في الرزق يعني توسيع الرزق والثاني التمديد في الاجل وهذا لا اشكال فيه فكما ان الرزق مكتوب ومقدر ومع ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان صله الرحم سبب لزيادته وكذلك الأجل مكتوب ومقدر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلة الرحم سبب في زيادته ولا فرق بين هذا وهذا فالكل مكتوب لكن نحن نعلم أن الرزق إذا, كان واسع إذا قدر الله أنه واسع بسبب صلة الرحم نعلم أنه سيكون الرزق واسعا بصلة الرحم ونعلم أن الأجل إذا كان ممدودا بصله الرحم فإن هذا سوف يصل رحمه ويكون اجله ممدودا كما لو قلت مثلا من أحب أن يولد له ولد فليتزوج النساء مقدرا له أولاد أو ليس له أولاد فهو يسعى في الزواج لأجل يأتي الولد كذلك يسعى في صرات الرحم لأجل يزيد عمره ويزيد ماله فلا فرق ولا اشكال واما من قال ان المراد بالزيادة او بالانساء المراد بذلك البركة فهذا ليس بصواب بل المراد الزيادة لكن هذه الزيادة كانت مكتوبة عند الله في الاصل على سبب وهو صله الرحم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صفة العلو لله عز وجل هل المراد بها علو الذات او الصفة ارجو التوضيح نعم المراد بعلو الله عز وجل علو الذات وعلو الصفة واكثر المسلمين لا يفهمون منها الا علو الذات العامي مثلا لو قلت ان الله هو العلي العظيم مش ما العلي قال لك انه فوق كل شيء لكن لا يعرف ان المراد علو الصفة أن جميع صفاته عليا كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى فالعلوم يعني علو الله ينقسم إلى قسمين علو ذات بمعنى أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه ليس في الأرض ولا في السماوات التي هي الأجرام المحيطة بالأرض ولكنه فوق كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى سب اسم ربك الأعلى شو معنى الأعلى؟ الأعلى اسم تفضيل يعني الأعلى فوق كل شيء فوجده وعلي فوق كل شيء وجميع المخلوقات تحته وكلها ليست بالنسبة الله بشيء السماوات السبع ولا السبع في كف الرحمن كخردة في يد أحدنا ليست بشيء من نسبة إلى عظمة الله عز وجل أما علو الصفة فمعناها أن جميع صفات الله تعالى عليا ليست فيها نقص بوجه من الوجوه لقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وعلو الله سبحانه وتعالى بذاته أمر فطري لا يمكن أن يختلف بيتنا إلا من اعماه الله فالله عز وجل يظنه من يشاء وهذه من يشاء في القران الكريم من النصوص, من النصوص الداله على علوله بذاته ما لا يحصى وما هو متنوع فقال الله تعالى مره امنتم من في السماء ان يصف بكم الارض التي سمنها في قراءه العشاء وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى سب اسم ربك الاعلى وقال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى يخافون ربهم من فوقه وقال تعالى يجبر الامر من السماء الى الارض وقال تعالى اليه يصعد إليه الخير الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى تعالج الملائكه والروم اليه والايات كثيره كثيره فعلوا الله عز وجل في السنه ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اثبت لله العلو الذاتي في جميع انواع السنه بالقول والفعل والتقرير اما القول فانه جاء في حديث الرقيه ربنا الله الذي في السماء تقدس نفسه وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول وهو ساجد سبحان ربي الاعلى فيقر بعلو الله عز وجل وأما بالفعل فإنه عليه الصلاة والسلام خطب المسلمين في أكبر اجتماع لهم وذلك في يوم عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم أصولا من الشريعة وقواعد مهمة ثم قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ونحن نشهد أنه بلى وأدى ونصح عليه الصلاه والسلام فقال اللهم اشهد يرفع اصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد يعني على هؤلاء هذه الإشارة وش معناها معناها أن الله في السماء أو, أو في الأرض في السماء كذلك أيضا جاءه معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وأخبره بأن جارية له مملوكة أغضبته يوما فسكها على وجهه خند رضي الله عنه وأراد أن يرتق الجارية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعفا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أرجعها فجعها وقال له وقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على قولها إن الله في السماء والأحاديث في هذا كثير ومعروفة وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح على إثبات علو الله تعالى الذاتي وأن الله تعالى فوق كل شيء ولا يحل بأي وجه من الوجوه أن نقول إن الله في كل مكان لو تامل الإنسان هذا القول لوجد فيه الفضائع والطوام الكبرى اذا قلت أن الله بكل شيء بكل مكان هل يمكن لاي انسان ان ينطق, أن ينطق لسانه فيقول ان الله في المراحيض اشيء وجماعه لا والله لا يمكن وهذا لازم القول بانه بكل مكان كيف يكون بكل مكان؟ في السوق، في المسجد، في السياره في الطيارة، في, في المركب، في الأماكن التي لا يمكن أن يتفاوها الإنسان بأن الله فيها إطلاقا الأماكن القذره والوسخة يكون الله فيها ثم كيف يكون الله في كل مكان؟ أهو واحد أو متعدد؟ واحد كيف يكون بكل مكان؟ يلزم اذا قلنا انه في كل مكان اما التعدد واما التجزؤ ان جزء منه هنا وجزء هناك واما الحلول ان تقول اشياء حاله فيه وكل هذا لا, لا يمكن لاي مسلم بل ولا لعاقل ان يتفوه به ولهذا يجب عليك ايها المسلم أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأنه مستوى على عرشه وإياك أن تلقى ربك بغير هذه العقيدة فإن لقيت ربك بغير هذه العقيدة فأنت على خطر عظيم أؤمن بأن الله فوق كل شيء مستوى على عرشه عالم بخلقه وإياك أن تقول هذه القولة النكراء الشنيعة إن الله تعالى بكل مكان سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا نعم جزاكم الله خيرا تكلمت فضيله الشيخ عن مدائن صالح يقول هذا السائل أن فيها مزارع للنخيل والفواكه فهل لنا أن نأكل منها إيش؟ يوجد مزارع في المدائن صالح يقول هل نأكل منها إيش؟ المدائن صالح الذي أعرف أن الحكومة توفقها الله قد حمت الأمكنة التي لا يجوز الاستيطام فيها وليس فيها مزارع، لكن ربما يكون هناك مزارع حولها فلا بأس نعم يقول وأيضا هذا سؤال مع لا تدخل عليها إلا باكين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول هل ينطبق هذا على الآثار الأخرى التي تزار في هذه الأيام نحن لا نتأكد إلا ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن العلة واحدة إذا تأكدنا أن هذه الأرض وقع فيها خصب أو وقع فيها عذاب فالحكم واحد لكننا لا نتيقن إلا ما عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم ممتقة أصحاب الأخدود في ضيورة الشيخ الذي دفن في دغن فيها المؤمن هل تزار على أنها قبول من المؤكدة لا يمكن أن نتأكد الشيء إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا سألوا يقول فضيله فضيلة الشيخ ما معنى ويم الله وهل يجوز الحلف بها إش إش. ويم الله ويم أي نعم ويم الله بمعنى ويمين الله وهذا ليس حلفا بها لكنها بمعنى الحلف ايمن بمعنى احلف بالله ويم الله بمعنى احلف بالله نعم هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول ما حكم استعمال الكريمات المضيضة للبشرة والمادة الملونة كأحمر الشفاه وغيره نعم يجب أن نعلم قاعدة مهمة بينا الله تعالى في الكتاب هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فجميع الأشياء حلال هذا الأصل فيها فالكريمات التي تقول أنها تبيض الوجه لا بأس باستعمالها ولا حرج لانها مما خلقه الله لنا في الأرض لكنني أخشى أن يبيض الوجه حتى يكون أبرص فالتحذن المراه هذا ربما مع كثرة التكرار ينقلب لون الجلد إلى بياض الى الى سيء اما اذا كان لمجرد البياض الذي لا يزال فيه معذور فلا باس وكذلك محمر الشفاه الشفاه ايضا لا باس به الا اذا كان يمنع وصول الماء عند الوضوء فانه لا يجلس ماله وكذلك الأعين فان هناك اشياء يسمونها عدسات هذه العدسات اللاصقه لا بأس بها بشرطين الشرط الأول أن ينتفي الضرر بحيث يسأل الطبيب هل هذا يؤثر على عين او لا الشرط الثاني أن, ي... أن, لا, يكون هذه... أن لا تكون هذه العدسة تجعل العين المرأة عين حيوان لانه بلغنا أن بعض العدسات تجعل العين كأنها عين قط اتعرفون القط ما هو نعم البس البس في الباء قال صاحب القاموس المحيط البس في الباء والعامة تكسره تقول ايش اذا اللي يقول بس عامي وإن يقول بس فصيح طيب على كل حال اذا جعلت العدسات لاصقه لا، مثل عين الهيف والقط البس البس نعم هي اضرار فهذا لا يجوز اما اذا كانت تجعل العين مثلا عسليه من اجل تحسين سواد العين وبياضها فلا باس بذلك نعم الله خير رضاع الكبير ارضاع الكبير والدخول عليه والخلوة به في هل يجوز ارضاع الكبير نعم. يعني رجل الكبير يرضع هذا, هذا قصده ارضاع الكبير لا يؤثر لان, لأن الرضاعه انما تكون في الحولين الذين يكون بهما نمو الإنسان بسرعة أما الكبير فلا يؤثر إرضاعه أبدا فإن قال قائل ما الدليل قلنا الدليل من, من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء وإيا يعني التحديد قالوا يا رسول الله ارايت الحمو الحمو اقرب الزوج قال الحمو الموت الحمو الموت يعني يحذروه كما تحذرون الموت لو كان الرضاع الكبير جائزا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامل المراه ويكون ابنا لها فلما عادل عادل عن ذلك مع دعاء الحاجه اليه علم انه لا ينفع ارضاع الكبير ثم ان ارضاع الكبير في خطر يا اخوان اذا كانت الزوجة لا تريد زوجها وفيها لبن منه تعمل خيلة تأتي له بدلة الحليب صباحا قد حلبته من ثديها خمسة ايام اذا ارضعته خمسة ايام صار ولدا لها وحرمت وحرم على عليه وهذا مشكل فإن قال قائل ما تقولون في قصة سالم مولى نعم نقول قصة سالم قصة لا نظير لها ولا يمكن أن يوجد لها نظير لأن سالما كان قد تبناه وصار له بمنزلة لبل يدخل البيت ويخلو المرأة فأبطل الله تعالى التبني ثم جاءت امراته إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكو تقول لا يمكن أن نتحرز من سالم فقال لها أرضي تحرمي عليه كبير أرضعيه تحرمي عليه لكن هذه حالة خاصة لا يمكن وجودها بعد إبطال التبني وعليه فلا دليل في حديثه على أنه يجوز إرضاعه الكبير وأنه مؤثر نعم جزاك الله خيرا طيب لكن على القول بأنه لا مؤثر وهو القول الراجح الصواب لو أن المرء أرضع زوجها لأن بعض الأزواج يعبث في ثدي امراته ويمص الثدي، فلو فعل هذا خمس مرات ماذا يكون؟ لا شيء، لا شيء. لكن يقال له لا تفعل هذا، لأن بعض العلماء يقول إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير. ودع الخطر نعم الله الاخيرة يقول السائل الى كم انقسم الناس إلى كم انقسم الناس في اثبات الشفاعه ونفيها نعم الشفاعه العظمى لا احد ينكرها وان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم لكن الشفاعه في اهل النار هذه انقسم فيها الناس الى قسمين قسم اثبتها وقسم لم يثبتها فالخوارج والمعتزله لم يثبتوها وقالوا ان ان اصحاب الكبائر مخلدون في النار والمخلد في النار لا يمكن أن تنفع به الشفاعه وقال وقال السلف وأتباعه من العمة إن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة وأنه يشفع لأهل الكبائر أن يخفف الله عنهم العذاب أو أن يخرجهم من النار لأن أهل الكبائر لا يكفرون بكبائرهم بل هم مؤمنون ناقص الإيمان أو مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم نعم جزاكم الله هذا شاب يقول ان والده زوجه بمقدار سبعين ألف ريال ان ان يقول ايش يقول ان والده ان ان والده اي نعم يقول ان والده قد زوجه وهذه قاعده ايها الاخوه اذا جاءت ان بعد القول فهي مكسوره وتذكروا قول الله تعالى قال اني عبد الله خلوها معكم هذه كلما جاءت انا بعد القول فانها مكسوره نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ان والده قزا وجده لا تتوقع بمقدار سبعين ألف ريال وبعد الزواج قال له ان هذا المبلغ دين عليه قال وأنا طالب لا أملك شيء ومن الله علي بالجهاد والإخوان محتاجون لوجودي وقد ذكرتم في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع أن الجهاد يصبح فرض عين على من كان أهل للجهاد أهل الجهاد بحاجة إليه. عرشدني بارك الله فيكم. هل ما في مستقر؟ أبو مستعد أو بسبعين ألف ريال؟ نعم. وقال إنه استدانه من شخص. لا قال هذه عليك بينه. على نبيل. يقول الأهل الجهاد محتاجون إليه. واستردت بقولكم في الشرح أن إذا كان أهل الجهاد محتاجون إليه، نسمح عليه. مسألة الجهاد هذه دعها. لأن مسألة أن فيها نظر في مسألة الجهاد. فهل فلترك يترك الكلام عليها؟ لكن هذا الرجل الذي أعطاه أبوه سبعين ألفا للزواج. هل يجدها او لا الذي يظهر من كلامه انه لا يجدها وحينئذ يجب على ابيها ان يزوجه من ماله من مال ابيه وتكون السبعين هذه ليست تين على الابن لان الواجب على الاب اذا كان غنيا وابنه فقيرا واحتاج للزواج يجب عليه ان يزوجه من ماله الحر افأنتم وان شئتم قلت اذا لم تكفي الواحده فليزوجهم الثانيه فان لم تكفي فالثالثه فان لم تكفي فالرابعه فان لم تكفي لما خلاص يشتري له جواري نعم على كل حال من هنا اقول يجب على الاباء الاغنياء ان يزوجوا ابنائهم الفقراء وجوبا بلا منا ولا يجوز ان يزوجوه من الزكاة ايضا يجب ان يزوجوه من مالهم الحر ما داموا قادرين بعض بعض من الاباء اذا طلب ابنه ان يزوجه قال له لا يحك ظهرك الا ظفرك ومن الكلام هذا وش معنى ما تعرف طيب من يعرف المعنى المعنى إذا حك الإنسان ظهره حكى وظهره هل يقول لبوت تعال حك ظهري مني حكى ظهره ظفره فيقول كأنه يقول أنا لن ازوجك توظف اعمل وزوج نفسك نعم جزاكم الله خيرا هذا السؤال يقول قبل الشيخ هل ورد في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل وهل هو ملك واحد أم عدة ملائكه نعم ملك الموت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تسنيته بعزرائيل وإنما جاء في القرآن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولكن في آية أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت ايش توفته رسلنا فقال رسلنا بالجمع قال أهل العلم الجمع بينهما أن لملك الموت أعوانا يساعدونه وأما قبض الروح فإنه لملك الموت وحده المهم أنه لا يسمى بإسرائيل ولا يجوز الإنسان يقول للإنسان إذا أراد أن يدعو عليه سلط الله عليك إسرائيل لأنه ليس اسم الله نعم. جزاكم الله خير هذه السائلة تقول هل يحل للمرأة أن تكذب على زوجها لإرضائه نعم جاء الحديث أن الكذب يجوز في ثلاث منها حديث الرجل المرأة وحديثها إياه فإذا كان من المصلحة أن تكذب عليه فلتتأول تتأول بمعنى أن توري بكلامها لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مفسدة نعم جزاكم الله خيرا فضيله شيخ هل الدفن ليلا جائز نعم الدفن ليلا جائز اذا كان يتوفر القيام بواجب التغسيل والتكفين والتشييع فانه يجوز ليلا ونهارا والنبي صلى الله عليه وسلم متى دفن دفن ليلا لانه توفي يوم الاثنين ودفن ليله الاربعاء وانما تاخر دفن صلوات الله وسلامه عليه لان الصحابه ارادوا الا يدفنوا امامهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقيموا الخليفه من بعده فلما ابوي علي ابي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافه وهو اجدر الصحابه بها دفنوه نعم جزاكم الله خيرا وأجدر الصحابة بها قلنا ذلك لأمور اولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أحدا أن يخلفه في الصلاة بأمته إلا أبا بكر ثانيا أنه جعله نائبا عنه في الحج سنتسع بالناس وأردفه بعلمنا ابي طالب رضي الله عنه من أجل أن يعلن أن ي... ي... من أجل أن يعلن أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك وبالبراءة من المشركين حتى لا يحج مرة أخرى ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه لا يبقى باب في المسجد إلا سدة إلا باب أبي, أبي, أبي بكر رابعا أنه امراه جاءت تساله حاجة فقال ايتني العام المقبل قالت ألم إن لم أجدت قال فأتي أبا بكر الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر والادله على هذا ولو لم يكن منه إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإنه لم يتخلف أحد منهم عن البيعة لأبي بكر ثم من بعده عمر بن الخطاب بوصية من أبي بكر رضي الله عنه وهو اصي خليفه فله ان يخلف من بعده من يراه اقوى بالخلافه اما عثمان رضي الله عنه فكانت خلافته بالشوره واما علي رضي الله عنه فكانت خلافته بالحق بعد عثمان رضي الله عنه فانه لا شك اولى بالخلافه من بعد عثمان من غيره رضي الله عن الجميع جزاكم الله خيرا يقول السائل اختلف في حكم الشرب قائما فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه افتول ما يريد الذي يظهر لي من السنة ان الافضل ان يشرب قائما وانه يكره نعم ان الافضل ان يشرب قائدا وانه يكره ان يشرب قائما لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه شرب قائما قام الى شن معلق يعني قربة قديمة معلقة فشرب منها وهو قائم وشرب ايضا من زمزم وهو قائم وهذا يدل على ان النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم ولكنه لذراها نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول ما حكم التكبير الجماعي اذا اعجب الانسان بشيء كان يطالب المدرس مثلا طلابه بدل التصفيق ان يكبروا جماعة انا لا ارى في التصفيق باسا اذا حصل من الطلاب شيء يعجب الناس او من الخطيب او ما اشبه هذا لانه لم ينجع النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن ذلك وأما قوله واما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فهذا لأن المشركين يتعبدون بالتصفيق والصفير ولهذا قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والذين يصفقون عندما يحصل ما يتعجب منه هل لنا العبادة لا وأما قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فقد ورد مقيدا بقوله في الصلاة الرجل إذا حصل من الإمام شيء يحتاج للتنبيه يقول سبحان الله والمرأة إيش؟ تصفق معروف التصفير المرأة تصفق لأن المطلوب لا يسمع الناس صوتها لا سهم في الصلاة مجفتة ومصلون بذلك فلهذا كان المشروع في حقها أن تصفق نعم لذاك الله خيرا يقول السائل ما هو ضابط الإحداث؟ ما هو, ما هو الضابط الإحداث في المدينة؟ الإحداث؟ الإحداث من أحدث حدث؟ الضاب الضابط في الإحداث في المدينة أنه الحدث في دين الله من بدعة قوليه أو فعلية أو عقديه وكذلك من آوى محدثا بهذا؟ فإنه يدخل في الوعيد لكن يجب علينا إذا رأينا أحدا محتسا في المدينة أو غيرها يجب علينا أن نناصح وأن نخوفه بالله وأن نبين له الحق حتى تقوم عليه الحجة لأن بعض الناس قد يكون درس في بعض الكتب أو درسها وبعض الناس مذهبا معين دون أن تذكر المذاهب الأخرى فيجهل فاذا و وبلى اقامت الحجج عليه واظن اننا تاخرنا عن العادة خمس دقائق عشرة لا يا أخي. لا شهادتكم غير مقبوله لانكم تشهدون لانفسكم لكن كسر نصف وخمسه الان ما يكفي 50 هنا نعم نعطيكم خمس دقائق ما في مشكلة. بما أنكم غير موجودين غدا الشيخ. عاشد غائب. لا بأس لا بأس. جزاكم الله خيره. امرأة من أهل الزكاة. ايش امرأة من أهل الزكاة تستحق الزكاة تعمل خائطة أو خياطة للملابس. فهل اشترى لها بالمال المراد دفعه للزكاة؟ آلة للخياطة أو يدفع لها المال وهي تتصرر بي كيف شاء يعني أنا فقيره تعمل في الخياطة ما, دام ما دامت الخياطة قد كفتها المؤونه ما لا يجب سعطى لكن لو فرض أن هذه الآلاف التي تعمل بها الخياطه انها اشترتها وعليها دين في اثمانها وهي لا تستطيع أن تقضي الدين فلا بس أن يقضى دينها وبهذه المناسبه اود ان انبه على شيئين الشيء الاول انه مع الاسف الشديد نرى ان الناس يتهاونون في الدين يتهاونون تماما في الدين ولا سيما الشباب منهم وهذا ينذر بخطر عظيم في انهيار الاقتصاد في البلد لانه إذا بقي نصف الناس مدينين معنى أنها المسألة المؤمنة. ستبقى مشكلة عظيمه ولا يجوز للانسان أن يتهاون بالدين ولا أن يستدين إلا عند الضرورة والدليل اسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت إليه الجنازة ليصلي عليها لم يصلي عليها إذا كان عليها دين حتى انه في يوم من الايام قدمت إليه جنازه من الانصار فتقدم خطوات ثم وقف وقال هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه حتى قام ابو قتاده وقال يا رسول الله الديناران علي قال حق الغريم وبدا برئ من مميز قال نعم فتقدم وصلى امرأة وهبت نفسها للنبي ولم يغب فيها فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بحاجة أعطنيها زوجنيها قال معك شيء صداقا قال نعم معي إزاري وكان ليس عليه رجع فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون إزارك مهرا لها إن أعطيتها الإزار بقيت عند عاريا وإن بقي عليك لم يحصل لها المعرض التمس تول التمس ولو خاترا من حديد ذهب الرجل ولم يجد شيئا هل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف استقرض ابدا ما قال هذا قال هل معك شيء من القرآن قال نعم قا زوجتك بما معك من القرآن وهذا يدل على عظم الدين الان مع الاسف تجد الشاب ليس عنده إلا مرتب قليل ثم يشتري أفخم السيارات يمكن أن يشتري سياره يعني على جد حاله عشرين ألفا او ثلاثين لكن لا يذهب ويشتري بكم كم يا أخوان سبعين ثمانين لماذا كل هذا من الغلط كذلك ايضا بعض الناس يكون عندهم بيت البيت ماشي فيها الفرش في الاماكن التي تتحجر فراش وفيه المكيفات في الاماكن التي تتحجر مكيف لكن لا يريد ان يجعل كل البيت مفروشه وهات الديكور وهات فرش الدرج هذا غلط يا إخوان الدين ليس بالأمر الهين الدين صعب وإذا مات الإنسان فقد جاء في الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ومن الذي يضمن إذا مات أن الورقة يقوم بقضاء الدين ولو من تلك الميت كثير من الورثه لا يهتم إتاوى وهذه مشكلة أرجو منكم بارك فيكم أن تحلوها وأن لا تتدينوا إلا عند الضرورة أما المثل الثانية فمن المعلوم أن أهل الدين الغرمة يعني أقصد الغارمين تقضى ديونهم من الزكاة فإذا علمت أن هذا الرجل عليه ألف ريال وليس يقادر على وفائها فاقضها من الزكاة ولكن كيف لك في هذا الطريقان الطريق الأول أن تعطيه الألف وتقول خذ هذه ألف أو في والطريق الثاني أن تذهب إلى الدائن وتقول يا فلان أنت تطلب فلانا ألف ريال هذه ألف ريال ايهما أحسن الأول والثاني فيه تفصيل إذا كان هذا المدين حريصا على قضاء الدين وتعرف انه اذا اعطيته هذا لقضاء الدين ذهب وقضاه فالافضل ان تعطيه هو واذا كان متهاونا تخشى ان اعطيته الالف لقضاء الدين ذهب يشتري به امور كماليه لا داعي لها فذهب الى الدائن وقل له يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا هذا دينك يقول فضيله الشيخ في لقاء المجرية معكم في أحد الزرائب قلتم عن حديث تخيروا لنط فيكم فإن العرقة الساس أنه حديث ضعيف نعم. هل من توجيه قولنا الآن هو قولنا الأول ومن كان عنده يعني بحث في هذا, في هذا الأمر وتبين أنه صحيح فهو صحيح نعم هل من نصيحة للشباب للزواج من البنات الذين تقدموا بهذا السؤال لا, لا ليش انت تقدموا لكم في مركز الخدمة ليس عندنا أحسن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت قال تنكر المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بإيش في ذات الدين كذبت إذا نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل قرأت تفسير قال الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزامة قال فلم يتبين لي المعنى إيش؟ لم يتبين له معنى معنى هذه الايه قل ما يعبأ بكم ربي يعني أن سبحانه وتعالى لا يعبأ بكم أن يعذبكم لولا انكم تدعون الله اي تدعونه دعاء العباده لكنكم الان لستم اهلا لهذا لانكم قد كذبتم فسوف تعذبون ويكون العذاب لزاما اي دائما لان هذا في الكفار فان عذابهم دائم نعم جزاكم الله خيرا هذا خطاب طويل ولكن فضيله الشيخ ملخصه أن فتنة النساء بالنسبة للنقاب انتشرت وعمت وطمت يريد هذا الأخ نصيحة منكم للنساء بعدم ارتداء هذا النقاب الذي يظهر الأعين ومفاتنها عما بأنهم أصبحوا يلونوا الأعين ويظهرون مفاتنها عندما يلبسون هذا الحجاب هذا النقال والنقاب معروف لعهد رسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا تنتقب المراه يعني المحرمه وهذا يدل على ان النساء كن يلبسن النقاء لكن النساء بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ليس لسنا كالنساء اليوم لا يمكن ان تفتح المراه اكثر مما تحتاج لعينها في وقتنا الحاضر اذا رخص لها في النقاء اخرجت قدر العين لكن تفحل العين هذا في أول اسبوع أو في أول شهر في الشهر الثاني توسع قليلا نعم حتى يدخل الأجفان في الشهر الثالث نعم توسع حتى تخرج الحواجب والوجنات ثم تتوسع النساء ولهذا انا لا افتي بجوازها لكن لست اقول انها حرام يعني معنى انني معنى لا افتي بجوازها اي امتنع عن الفتوى بالجواز ولكني لا اقول انها غير جائزة وقد وقعت في عهد الرسول وإنما امتنع عن الفتوى بالجواز لان النساء لم يستعملن النقاب على الوجه المشروط نعم جزاكم الله خير وهذا سال يقول انتشر في هذه الايام كثره لبس البنطال بين النساء الكبيره منهن والصغيره وشي البنطلون البنطلون البنطال. نعم نعم وكثره ارتداء العباءات المزخرفة المطرزه نرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك لبس المرأة البنطلون حرام لانه تشبه بالرجال ولهذا يكون حراما على المراه في بيتها ومع زوجها وليس المقصود انه, انه يكشف العوره فقط لا لانه تشبه بالرجال اما ان تلبس المراه سروالا وعليها صدريه على صدرها او عليها قميص هذا ما في اشكال انه جائز لكن البنطلون الذي يكون البنطلون معروفا هذا لا يجوز ولو فتح للمراه هذا اللباس لحصل فتنه كبيره تكون المراه تضيقه حتى يصف لك حجم الفخذ والعجيزه والساق ثم في يوم من الايام يورد, علي يورد علينا الكفار البسه أو معينه تشبه الجلد فتأتي المرأة وتضع البنطلون ضيقا بلباس يشبه الجلد فإذا مشت تقول هذه عالية من مثل جلدها فنرى أنه لا يجوز لبس البنطلون نعم أما العباء المزخفة فلا تجوز لأنها من باب التبرج بالزينة وما أحسن العباءة المعروفة التي تضع المرأة على رأسها وتلفها على يديها حتى لا تبدو اليدان نعم. هناك أيضا ما يسمى بالكاب الشيخ أو البالقو. كاب. كاب. كاب. كاب. كاب. كاب. الكاب مش يعني عباءة؟ يعني مفصلة للحاء. نعم. لكن على الكتفين ولا على الرأس. الكتفين. الكتفين كل اللباس الذي على الكتفين في الحقيقة فيه محظور لأنه يبرز الكتفين والرقبة بينها والمرأة مأمورت بالتستر بقدر الإمكاني وهذا آخر السؤال بارك الله فيك أنتم الآن زات دقيقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه والسلام وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك